أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن أكذب على الله وكذب من صدق إذا جاءه أليس في جهنم مثبا والذي جاء من صدق وصدق به أولئك هم المتابون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم يحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخامفونك بالذين من ذدونه ومن يظلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز الذي قام ولئذا سأثهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرئتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله من هل هن كشفات ضرره أو أرادني من رحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسب الله عليه يتمكن المتمكنون قل يا قوم يعملوا على مكانتكم كانتكم إني عامل فزفتعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنا زل عليك الكتاب للناس من حق فمن تدافل نفسه ومن ظل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم موكي الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجر مسمى إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون اَمَّنْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ إِنْ قُلِ الْأَمَ لَمْ يَكُنْ أُولَٰئِكَ يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ مَازَجَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وإذا ذكر الذين من أجله إذا هم يسبحون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عليم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من رسوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى سيئات ما كسبوا حق بهم ما كانوا به يستنزئون فإذا مس الإنسان ضر ندعانا ثم إذا قولناه نعمة منا قال إنما أوتيتوا على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال هالذين من قبلهم فما أولى عنهم ما كانوا يكسبون فانصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها أولئك إن سيصيبهم سيئات ما كسبوا ما كسبوا وما هم بمُعجِزين أو يعلموا أن الله يبشررزق لمن يشاء ويقدر. إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون وَلَيَعْبَدِ الَّذِينَ اسْرَقُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَغْنِيَوْمِ الْرَّحْمَةِ اللَّهُ لَا تَغْنِيَوْمِ الْرَّحْمَةِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ وَالْعَفُورُ الرَّحِيمُ وَارْجُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَاسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وأنتم, وَأَنْتُمْ لَا لَا تَشْعُرُونَ أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله وإذ كُنْتُ لَمِنَ لمن الساخرين أو تقول لو أن الله أدا لي لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب أنني كرت فيكون من المحسنين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 الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كبروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الياهلون وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ أشركت عملك أَنِ اشْرَكْ بِاللَّهِ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَلَا تَتَّخِذَنَّ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ وَلَا تَنَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا بِالْحَقِّ مَا عَلَيْكَ مِنْهُمْ مِنْ كَلَالَةٍ وَأَمْرُهُمْ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ قَدْرِهِ يَوْمَ يكون وَإِذَا فُرِغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَاصْعَدْ وَمَا نَسِيتُ مِنْ نَسْيَانٍ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِذَا فُرِغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَاصْعَدْ وَمَا نَسِيتُ مِنْ نَسْيَانٍ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِذَا فُرِغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَاصْعَدْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْحَقِّ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ وَمُنْفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلتُ وَهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمُنْفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلتُ وَهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيِّقَ الَّذِينَ كَبَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ عَتَاءَ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ قَدْ سَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتُنُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ يُنذِرُونكم مِنْ قَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَتُنَّ عَدَامِ عَلَى الْكَافِرِينَ قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين تغوا ربهم إلى الجنة الزمراء حتى إذا جاءوها وافتحت أبوابها وقال لهم خزنتها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 وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بالحمد ربهم وقضي بينهم بالحق حق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل الكتاب من الله عزيز العليم وَأَنزِلَ الذِّكْرَ وَقَامَ بِهِ لِيَشْهَدَ عَلَى ظُلْمٍ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ما الْمَصِيرُ مَا يُجَادَلُ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَضُرُّكَ تَغَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ بالباطن ينحيه بين حق فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ وكذلك حقنت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمن ربهم يسبحون بحمن ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا رَبَّنَا وَاسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ رَاحْمَةً وَعِلْمَاً رَفَاهُوا فِي إِذْنِ الَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِينَكَ وَطِيْهِمْ واتبعوا سبيلك عَذَابًا جَاحِيمٌ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْلِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنَ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَادِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ إنك آتنا عزيز اللحيم وقيم السيئات وملت السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون أما الله أكبر مما قتكم أنفسكم إذا تدعون إلى الإيمان فتكفون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى قروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفارة وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يريب فادعوا الله مهرصين له الدين ولم رفع الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلغي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التناق يوم هم بارزون لا يخفى عن الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس مما كسبتنا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ الْآسِفَةِ إِذِ قُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ لَا تَنطِقُ وَالْأَأَغْمَامُ يَعْنُونَ مَا يَظَالِمُونَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ طَاعَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هو الْبَصِيرِ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 ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وأمان وقارون فقالوا ساحر كذاب فَإِذَا جَاءَ وَمِنْ حَقٍّ مِنْ عِنْدِهِ إِذَا قَالُوا قُلْتُمْ أَبَنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَالسَّاحِرُونَ سَاءَ هُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالُوا فِيرْعَوْنُ دَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى رَبَّهُ إني أكافئ من أن يبدي دينكم أو من يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عزت بربى وربكم من كل متكبر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. قال رجل مؤمن من آل فراع ليكتم إيمانه أتاقتنون رجلا أن يقول ربي الله وقد جائكم, وقد جائكم من بينات من ربكم وإن يكون كاذبا فعليه كذبه وإن يكون صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك المظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من مأس الله إذا جاءنا قال في رعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم من يوم الأحزاب بسدد مِن قَوْمِهِ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ غُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَقَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ تَنادى يَوْمَ تَأْلُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم من اللَّهِ مِن عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قابل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا أهلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف من الذين يجادلون في آيات الله بغير السلطان أتاهم كبر مقتن عزد الله وعزد الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلو الأسباب فقال فرعون يا ها ما نبنيني صرحا لعلي أبلو الأسباب أسباب السماوات فأطنع إلى إلهي موسى وإني لا ظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السمين وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون يديكم سبيل الرشاد يا قوم هذه لحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار منع من عمل سيتنا فلا يجزى إلا مثلها ومنع من صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويعطوا بما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني ليكفر بالله ويشرك به ما ليسني به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز النوفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعمة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وَأَنَّمَا رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْلِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ فَبِمِثْلِهِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ مَصِيرٌ من عِبَادٍ فَمَقَامُ اللَّهِ مُسِيَّاتِ مَا مَكَرُوا حَقًّا فِي رَأْمِ الشُّؤُونِ النار يعرضون عليها هدوما وعشيا ويوم تقوم الساعة تدخلوا آل فرعون يشد العذاب وإذ تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعنا فالآن تنمونون عنا نصيبا من النار قال الذين سكنوا يرون كل كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزئه جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم من بينات قالوا بنا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إنا لنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا يغفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتنا موسى الودا وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فأصبر إن وعد الله حق وستهو في ذنبك وسبح بحمل ربك من عشي والإبكار إن الذين يجاللون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إذا في صدورهم إلا كبرهم ما هم مبالغيه فاستعذ بالله إنه هو البصير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 فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله الذي جعل لكم الليل تشكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لدون فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون كذلكم الله ربكم خانقوا كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفكون الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض غرارا والسماء بناءا وصبركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ولحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلمني رب العالمين والذي خلقكم من ترابنا ثم من نطفتنا ثم من علمتنا ثم يخدجكم ضفلنا ثم يتبلغوا أشدكم ثم ثم لتكونوا شيوخا فمنكم يتافى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرنا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله لأننا يشرفون الذين كذبوا كتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم وسلاسل يُسحَبُونَ في ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْحَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قالوا ضَلُّوا وَضَلَّ عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَظُنُّ الظَّالِمُونَ الْكَافِرِينَ ذَلِكُمْ مِمَّا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ يُدْخَلُونَ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ مَخَاوِئَ دِينَ فِيهَا فَبِئْسَتْ فَاصْبِرْ إن وَعْدَ الله يحقون وفيما نري أنك بعض الَّذِينَ الذين أَوْ أو فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ فإلينا يرجعون ولا قاد أرسلنا رسلا من رقابلك منهم من غصصنا من عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان أن يأتي بآية إلا بإذن الله الله جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ من وَخَسِرَ مُنَافِقُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْتَغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَنِ وعلى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَمَا آيات الله تُنْكِرُونَ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة ما ترن في الأرض فما أونى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فريحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ لِيَنَافِعَهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتابنا فصلت آياته قرآنا ربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقرب من بيننا وبينك وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وفاستقيموا إليه واستوفروا وبين للمشركين الذين لا يؤتون زكاة وهم من آخرتهم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أينكم نتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادنا ذلك رب العالمين ودعل فيها رواس من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أطواتها في أربعة أيام سواء للسائنين، ثم سواء في السماء ويدقان، فقال لها ولالأرض: إِيَّاْ قُوَّةَ أَوْ كَرْهَةٌ؟ قَالَتَاءَتِنَا الطَّائِعِينَ فقضاهن سَبْعَ سماواته في يومين ووحى في سَمَاءٍ سماء أمرها وزينا سماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير عزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنا دارتكم صاعقة مث صاعقة عالي وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن إلا الله قالوا نشاء ربنا لا نزل منا إكتم فينا بما أرسلتم من كافرون فما عادن فسّن كبر وفي الأرض بغير حق وقالوا من أشد منا قوة أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَوْمُهُ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فأرسلنا عليهم ريحا صرنا في أيام نحسات لنذيقهم عذابا خزي في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة خزا وهم لا ينصرون وأما ثمود فيديناهم فاستحبوا العماع عن الهدى فأخذتهم صاعقة عذاب هون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُسْعَرُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا هَٰ هَيَّأَهَا لِمَنْ كَانَ يَكْفُرُ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَقَدْ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أن ضغن الله الذي أضغ كل شيء وخلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تسترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم, ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَجَاءَكُمْ ظَنُّكُمْ الذي الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَسْوَاكُ لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْجِلُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَدِينَ وَقَيَّضَ لَهُم قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ اللَّهِ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنَ الْقَابِلِينَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُونَ عَدَالَةَ الْقُرْآنِ وَالْعَفْوَ إلَّا لَكُمْ تَعْنِبُونَ فَلَنْ يُذِيقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شِدِيدًا وَلَنْ يَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاؤُ أَعْدَاءِ الل لهم في آداب خل جزاهم مما كانوا من يجحدون وقال الذين كفروا ربنا إرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهم ما تحتاقدا من تحتاقدا منا ليكونا من الأسفينين إن الذين قالوا ربنا الله ثم سقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نجلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستمين حسنة ولا سيئة ادفع من التي يا حسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزونك من الشيطان نزونه فاسعد بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدون للشمس ولا للقمر ويسجدون الله الذي خلقون إذا كنتم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 ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمكم عربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وعليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد وَيَقَضِي آتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابًا فَخَطْنَا فيه وَلَوْلَا آيَةٌ مِّن رَّبِّكَ لَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَّوْلَا آيَةٌ مِّن رَّبِّكَ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَن عَمِلَ صَالِحًا ربك وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِمَظْلَامٍ اللَّهُ Şüphan Rabbim Rabbil Âzîti ama yacif ol, ve selamun ala al Rabbil al Bir tane sevdğemiz var etmiş.